وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فزت وربت وأنبتت من كل زوج ذهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن أنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.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 فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من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 أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُذِ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ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 والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 نات تجري من تحتها الأنهار يحللون فيها من أساور من ذهب ولؤاء ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِنَّ ناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام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 وجتنب قول الزور حنفاء إلا الله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذلك ومن يضم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق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 لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين امكنت ناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي كذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمور وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مذين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيل فكأي قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِ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 ما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ الله ان الله العفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان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 يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار الله الذين كفروا وبئس المصير